الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول العلامه شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد القوي رحمه الله تعالى في منظومته الألفية في الأداب الشرعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأمرك بالمعروف والنهي يا فتى عن المنكر اجعل فرض عين تسددي على عالم بالحضر والفعل لم يقم سواه به مع امن عدوان معتدي ولو كان ذا فسق وجهل وفي سوى الذي قيل فرض بالكفاية وحددي وبالعلماء يختص مختص اختص علمه بهم وبمن يستنصرون به قدي واضعفه بالقلب ثم لسانه واقواه إنكار الفتى الجلد باليد وأنكر على الصبيان كل محرم بتاديبهم والعلم في الشرع بالردي فمن ضرب الأولاد ضرب مؤدب وزوجته عند النشوز المنكدي وضرب أمير المسلمين رعية بتأذيبهم بالشرع غير مشددي وضرب ولي أو معلم صبية بغير اعتداء لا ضمان لمبتدي ومن سلم ابنا كي يعلم عائما طرق لم يضمن كتسليم أرشدي له نفسه كي يهتدي لسباحة فيغرق وقيل لابن يود بمبعدي وإن أمر الإنسان غير مكلف لينزل بئرا أو يقول له صعدي إلى نخلة فحكم بتضمين آمر وإن كان ذا عقل كبيرا فلا يدي وإن كان ذو السلطان آمره به فوجهين في تضمينه هكذا طدي ويضمن بالتأديب إسقاط حامل ومن من دوا أمراضها أسقطت قدي وإن جهر الذمي بالمنكرات في الشريعة يزجر دون مخف بمركدي وبالأسهل ابدأ ثم زد قدر وإن جهر الذمي بالمنكرات في الشريعة يزجر دون مخف بمركدي وبالأسهل ابدأ ثم زد قدر حاجات فإن لم يزل بالنافذ الأمر فصدقي إذا لم تخف في ذلك الأمر حيفه إذا كان ذا الإنكار حتم التأكدي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأشهد أن محمد أبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا اللهم اهدنا لاحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم إنا نعود بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء اللهم اصلح لنا شاننا كله ولا تكنا إلى انفسنا طرفه عين وبعد يقول الإمام ابن عبد القوي رحمه الله تعالى في منظوميته الأنفية في الآداب في بيان ما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب عظيم وتعالى به في كتاب أمر الله تبارك وتعالى به في كتابه وأمر به رسوله عليه الصلاة والسلام وبتحققه تتحقق الخيرية للأمة وهو صمام أمان لها من الشرور والمهلكات. ولا يزال الناس بخير مأتمروا ما بالمعروف وتناهوا عن المنكر ولا يزالون بشر والشر فيهم فاسيا إذا تخلوا عن هذه الشعيرة العظيمة وقد قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس ثم ذكر موجب هذه الخيرية وسببها فقال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فوشعير عظيمة من شعائر الإسلام واجب عظيم من واجبات الدين يتحقق بوجوده خيرا عظيما ويتحقق بفقده شرا كبيرا وينبغي على أهل الإيمان أن يحافظوا على هذه الشعيرة كل في حدود استطاعته والناظم رحمه الله تعالى في هذه الأبيات يبين ما يتعلق بهذه الشعيرة العظيمة ومن حيث أهميتها ومكانتها العظيمة وفرضيتها ومن حيث الشروط والضوابط والقيود التي تتعلق بها بين من ذلك رحمه الله تعالى بحسب ما تتسع له هذه المنظومة وإلا مقام البسط في ذلك له مكانه في كتب أهل العلم ومؤلفاتهم رحمهم الله تعالى قال رحمه الله وأمرك بالمعروف والنهي يا فتى عن المنكر اجعل فرض عين تسددي اجعل فرض عين تسددي أي اجعل أيها الفتى أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر فرض عين اجعله فرض عين والفعل اجعل يتعدى إلى مفعولين مفعوله الأول أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر ومفعوله الثاني فرض عين اجعل أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر فرض عين. فأمرك بالمعروف مفعوله الأول ومفعوله الثاني قوله فرض عين فهذا البيت يبين فيه رحمه الله أن الأمر بالمعروف وأنه عن المنكر فرض عين لكن ليس على كل أحد وإنما فرض عين على من تنطبق عليه الشروط الثلاثه التي في البيت الذي بعده التي في البيت الذي بعده فقل بهذا انها فرض عين على من توافرت فيه هذه الشروط تسدد اي تكن من أهل السداد تكن في قولك بهذا من أهل السداد والسداد هو اصابه الحق وفي الدعاء الماثور الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه اللهم اهدني وسددني وفي رواية اللهم من يسألك الهدى أي إذا قلت بذلك تكون قد وافقت الصواب والسداد والحق الأمر المعروف والنهي عن المنكر فرض عين على عالم بالحظر. والفعل لم يقم به سواه عالم بالحظر لعله والفعل لم يقم به سواه لم يقم سواه به مع أمن عدوان معتدي مع أمن عدوان معتدي هذه شروط ثلاثة إذا وجدت في المرأ كان الأمر المعروف والنهي عن منكر في حقه فرض الأول الأول على عالم بالحظر الشرط الأول على عالم بالحظر أي أن ان عنده علم بالحظر أي بالمنع أي عنده دراية بأن هذا أمر منكر يفقه ذلك وعنده بصيرة بذلك ولديه الأدلة والبراهين على ذلك من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام فهذا الشرط الأول أن يكون على علم بالحظر أي عنده علم بصيرة لا ان يكون امره ونهيه قائما على الجهل وعدم البصيرة الثاني والفعل لم يقم سواه به والفعل لم يقم سواه به اي هذا الذي سينكره لم يقم به سواه ممن عنده بصيرة وعلم بالحضر كأن يكون مثلا لا يوجد مثلا في البلد من عنده علم بأن هذا منكر الا هو فانه يصبح في حقه فرضعين فإنه يصبح في حقه فرضعين لأن عنده علم بالحضر ولم يقم أحد بالإنكار فيكون فرضعين عليه الشرط الثالث مع امن عدوان معتدي أن يأمن على نفسه إذا أنكر هذا المنكر من أن يعتد عليه إما بقتل أو مثلا سجن أو ضرب أو نحو ذلك في الأذى الذي لا يستطيع أن يحتمله في الأذى الذي لا يستطيع أن يحتمله أما ما يستطيع احتمالا من الأذى فليس داخلا هنا كان يعني يخشى أن يسب أو يستهزأ به أو يسخر منه أو نحو ذلك هذه لا تعد عذرا في تركه للإنكار مع امن عدوان معتدي أي أن يأمن من أن يعتدي أن يعتدى عليه بشيء لا يحتمله قال ولو كان ذا فسك وجهل ولو كان ذا وجهل اي من كان ذا فسك في جانب من الجوانب ارتكب امرا فعله يعد فسقا لكنه في بقيه الأمور على الصلاح والاستقامه والملازمة لكن عنده جانب أو بعض الجوانب هي من الفسق ابتلي بها فإن مثل هذا لا يقال ما دمت عندك بعض الجوانب التي هي فسق فإنك لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر لا يقال هذا حتى ولو كان عنده في بعض الجوانب فسق فإنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر مثلا عنده فسق في بعض المعاصي ووجد مثلا من لا يصلي أو يتهاون في الصلاة ينكر عليه أو لا ينكر يزجره أو لا يزجره ما يقال له أنت عندك مثلا بعض الفسق فلا فليس لك أن تنكر عليه ولو كان ذا فسق بمعنى أنه لا يشترط في الآن معروف الناهع المنكر أن يكون صالحا تماما ليس عنده أي خطأ ولو قيل ذلك لتعطلت هذه الشعيره لو قيل ذلك لتعطلت هذه الشعيره من هذا الذي تمت أعماله وكملت فالشاهد إن كان عنده بعض التقصير في بعض الجوانب ليس هذا بمسقط القيام بهذه الشعيرة بل يأمر وينهى فيما وفقه الله سبحانه وتعالى إليه ولا سيما فرائض الدين وواجباته والمحرمات المنكرات ولو كان ذا فس وجهلا أي ولو كان ذا جهل والمراد أن من ليس عنده العلم بتفاصيل الشريعة ليس معنى ذلك أنه يسقط عنه الأمر معروف والنهي عن المنكر بل يأمر وينهى في حدود ما يعلم إن رأى شخصا الرأى من لا علم عنده ولا فقه إن شخصا لا يصلي مثلا إن شخص لا يصلي أو شخصا مثلا يقدم على الزنا أو كبيرة من الكبائر ينكر عليه أو لا ينكر لا يقال, لا يقال لا أنت جاهل وليس عندك علم بتفاصيل الشريعة فلا, فلا تنكر لا يقال هذا لكن عندما يدخل نفسه في أمور تحتاج إلى بصيرة وتحتاج إلى علم ويخوض فيها فليس له ذلك لكن الأمور المعروفة والمعلومة من الدين بالضرورة فيجد المفرطين او المقصرين نحو ذلك فيقول اتق الله هذا حرام لا يجوز هذه سرقة إياك وياها حرام الله يعذبك ويسخط عليك هذه فاحشة احذر هذا حرام إياك وترك الصلاة هذا حرام هذا عقوبة عند الله عظيمة هذا مطلوب حتى من ليس عنده علم بتفاصيل الشريعة والأدلة والأحكام ونحو ذلك ولو كان دافسًا وجهل قال وفي سوى الذي قيل وفي سوى الذي قيل أي قيل في البيت السابق الذي ذكر فيه الشروط الثلاثة على عالم بالحظر إلى آخرة وفي سوى الذي قيل فرض بالكفاية يعني في سوى ما تقدم من ضوابط يكون الأمر معروف وناهٍ منكر فرض كفاية وليس فرض عين وفرض الكفايه هو ما وجب على الجميع ولا يسقط بفعل بعضهم بل مطلوب من كل واحد من المكلفين بعينه أن يفعله لا يسقط بفعل البعض له مثل الصلاه الخمس فرض عين بمعنى أن كل مكلف يجب عليه أن يصليها ومن لا يصلي بأبي الإثم والعقوبة وفرض الكفاية هو الذي أيضا يجب على الجميع لكن يسقط الوجوب بفعل البعض مثل الصلاة على الجنازة مثل الصلاة على الجنازة فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الإثم على فالأمر المعروف عن منكر فرض عين بالضوابط الثلاثه التي ذكر رحمه الله وما سوى ذلك يعد فرض كفاية وليس فرض عين قال وفي سوى الذي قيل فرض بالكفاية وفي سوى الذي قيل فرض بالكفاية وحددي أي اجعل هذا حدا يميز فيه بين ما كان من الأمر المعروف عن منكر فرض عين وما كان منه فرض كفاية وبالعلماء يختص أي الأمر المعروف عن المنكر يختص بأهل العلم ما اختص علمه بهم يعني الأمور التي اختص بها علمهم فلا يعلمها سواهم فهذا مقام يبقى لأهل العلم خاصة لا يدخل فيه غيرهم عرفنا أن الجاهل يأمر وينهى لكن ثمة أمور ليس له فيها أي مجال وإنما هي أمور اختص بها علم العلماء ودراية الفقهاء وأهل البصيرة بدين الله فهذا بابهم وعندما يدخل في هذا الباب من ليس أهلا يقع العطب والفساد وتقع الانحرافات ومن ذلكم على سبيل المثال ما يتعلق بالرد على أهل البدع رد الشبهات أرأيتم لو دخل في هذا الباب من لا بصيرة له حبا لنصرة الدين وذب بدع المبتدعين لكن ما عنده علم ولا بصيرة وأخذ يرد بدعهم ما الذي يحدث وكم من الآثار والأضرار السيئة التي تترتب على ذلك